Si amal itu bagi bagi daripada hukuman dan alaminlah وَالْفَتَحَاتِ بِرَحْمَتِهِ وَالْعَدُوَاتِ وَالْفَتَحَاتِ بِرَحْمَتِهِ وَالْعَدُوَاتِ وَالْفَتَحَاتِ بِرَحْمَتِهِ اقول له ناما واحظى ضله يا ذا التقى وان هُوَ مَن عَلَى الْأَرْضِ لَهُ الْأَمْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ واذألو مصرقه يا ساد وكيف حتى مقام البيادة في أميك إماما الله أن يدعي لنا أدو وقل إليه كلما حدق الطباء أما قل إليه وقل إليه وأبو عسرتي